الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اصوادينا و صادقين والقانكين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 إن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وادهي لله ومن اتب عنك وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم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 الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصر